بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك ايات القران وكتاب مبين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 أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتقرأ القرآن من لدُن حكيم عليم إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَشْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ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 لَن نَّرَاكَ تهتزك ۖ أَنَّا جَانٌّ وَالَّامُ ذِبْرًا وَلَن يُعَقَّبَ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِذَا مَا غَلَبَتْكُمْ مَكْرُوهٌ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَبْخِ فِي يَدِكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ذِئِكَ سَيَأْتِي آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا وَصَرَتْ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ